Sajid Ya Lhabi Wa Abhi Alin Siyid Ya Zahi يشع المولى يلشاكر بيسر وعسر فضل الله يا شمعة وراع وضو من تقوى يا شمعة وراع وضو من تقوى يا نهج العباد الواضح بمعنا يا نهج العباد الواضح بمعنا واضح الامر واضح ونهجه بالورع نجيح واضح الامر واضح ونهجه بالورع نجيح واسمك ظل زين العابدين ضل يقين زين العابدين عليم سيد وزاهي زاهي يلهب يا أرث الرسالة وموضع التنزيل يا سجد بصلاة الوحي جبرائيل يا صوت ابتهال الملك اسرافيل يا صوت ابتهال الملك اسرافيل يا تسبيحة الزهرة بصلاة الليل يا ريحه الزهر بصلات الليل تعبد الخالي يصحى بالحمد ناطير ليله تعبد الخالي وصبحا بالحمد ناطير من قلب ودي زين العابدين من قلب ودين زين العابدين watched private arrived. two-mwell have.u-mwell?á iamu.ah to be called.unut na Welcome.abilir. MeChristian.ye.se. somn%.Вal Aussain. Reviews. Rey-guy. вашini. Ze fantastic. No wadhal .ay. City can also lfan.se. fairukah سبح إلى الرحمن يا الأنفا سبح إلى الرحمن يا الروحك سماحا طبعك الإحسان يا الروحك سماحا طبعك الإحسان طبعك للكرم حاميل أبداً ما طبع للكرم حاميل أبداً ما ترد سائل طبع المكرمين زين العابدين طبع المكرمين زين العابدين شكراً للمكرمين ndash kithur minnil sham ndash mal tishu f manzah ndash ayali takt nzam ndash mal tishu f manzah ndash ayali takt nzam ndash mal tishu f daarii آمين كل من قف لك شادي سامن من كل من قف لك صلب ماتلين زين العابدين صلب مات Yeah!